<تصفيق> اهي لو زرت بيت الله يا صديقي او مسجد فهو مزعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد مكث اشواقي مجنحات در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباديه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أيها المسلمون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من مهبط الوحي من حيث انطلق الفجر الجديد وانبعثت الرسالة الخالدة من مكة نحييكم ونتحفكم بحديث الغسور عليه الصلاة والسلام وسيرة العطرة نحن نواصل الفجر الجديد الذي حمله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نحن نستمر مع حياة صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة وموقفا موقفا ومشهدا مشهدا الآن يعود عليه الصلاة والسلام من غار حراء إلى بيته بعد ماذا؟ بعد ليلة الليلة ليست كالليالي بعد ليلة فريدة لم يحسن في العالم مثل هذه الليلة بركة على الأمة وهي الليلة التي تقى فيها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بجبريل عليه السلام هي ليلة إقراء ليلة يوم بعثة صلى الله عليه وسلم البشرية ليلة يوم نبع عليه الصلاة والسلام بالوحي ليقود العالم إلى بر السلام وليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرشدهم إلى معالم الحق الآن يعود سيد الخالق صلى الله عليه وسلم لكن يعود خائفا وجلا أصابوا شيء عليه الصلاة والسلام من, من هاجس الخوف والقلق والفزع والاضطراب لا يدري ماذا حصل ماذا حصل لأنه فجئ في الغار برجل يهدط عليه من السماء لم يسبق أراءه من ذي قبل وليس عند صلى الله عليه وسلم مقدمات لهذا الأمر ولم يحصل عليه الصلاة والسلام أن يلتقى بهذا الرجل وفجأة يدخل عليه بهيئته في الغار ثم يلقنه كلاما ثم يجد رسول الله عليه وسلم نفسه وإنساق ويكره هذا الكلام ثم يجد يحفظ هذا الحديث أو هذا القول وهو وحي من عند الله وهي صورة اقرأ التي مرت معنا فيعود عليه الصلاة والسلام فلما عاد, عاد كأن عليه الحمى ودخل على امراته العاقلة الحصيفة السيدة خديجة رضي الله عنها امرأة الكرم والمواقف الخالدة جزاه الله خيرا عننا وعن كل مسلم في الأرض فيقول دفروني دفروني أي ألحفوني وغطوني فقد أصابه صلى الله عليه وسلم شيء من الرعدة في الحلمة والمحموم دائما يشعر بالبرودة في جسمه ويريد أن يتغطى برحاثا ويتدثر بغطاء قال غطوني دثروني فأخذت تغطيه وتلحفه رضي الله عنها وهو عليه الصلاة والسلام كالمحموم ويسكو إليها الحال ما رأى يسكو إليها هذه المفاجأة وهذه البغتة وهذا الموقف الذي ما سبق الرعاه يقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة وتقول كلمتها المشرقة وجملتها المعهودة المحفوظة في ذاكرة الزمن والتي سطرتها بالعقل والتجربه والحمكة والحصافة كل والله لا يخزك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق تنظر كيف استدلت بحسن سيرته صلى الله عليه وسلم على أن العاقبة له وعلى أنه لا يحزى أبدا وكما قال أبو بكر صناع المعروف تقي مصارع السوء فهدأت من, روع من روعه صلى الله عليه وسلم وسكنت وأخذت تسليه وتذكر مناقبه الشريفة عليه الصلاة والسلام ومكث صلى الله عليه وسلم في حاف في هذا المشهد وإذا بالوحي ينزل ثانية إنها الرسالة الآن ابتدأت إنها تتابع الوحي إنها انطلاقة الفجر الجديد الآن ما أصبح هناك مرحلة للتفكير أو مرحلة لمسألة الانتظار بل هي المواصلة والاستمرار الوحي تتابع أمس البارحة نزلت إقرام اليوم تنزل يا أيها المدثر غدا يا أيها المزمل وهكذا يتتابع الوحي على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ليخرج للعالمين بدينه الجديد وفجره الجديد عليه الصلاة والسلام ورسالته الخالدة الآن ما أصبح هناك إلا قيام ويأتي جبريل الذي أتى في الغار أمس أتى بإقرة الآن يأتي في البيت أتى أمس في الغار ومسلم جالس ويأتي يتفكر في آية الله عز وجل يتحمث يتعبد الآن جبريل يأتي وإلى رسول الله عليه وسلم في اللحاف وقد أصابته حمى عليه الصلاة والسلام من الخوف ومن القلق ومن الفزع فيأتي الوحي من عند الله بسورة المدثر يا أيها المدثر والخطاب له صلى الله عليه وسلم يا من تدثر باللحاف وفي هذا من اللطف والعطف والحنان والله بيعليم فإنه لم يقل له يا محمد أو يخاطبه باسم آخر إنما قال أيها المدثر كناية عن من يعني كأنه فيه شيء من العتب يا من تغطى بثيابه هذا ليس وقت الانتحاف والتغطي هذا ليس وقت النوم هذا ليس وقت الفراش أنت الآن مرشح لإصلاح العالم بإذن الله الله يريد أن ينقذ بك الكون بإذنه سبحانه وتعالى الله يشرفك الآن برسالة عالمية للناس أجمعين يا أيها المدثر يا من تلحف بغطائه وتدثر دع اللحاف الآن دع الغطاء الآن الآن أتى وقت القيام قومه للواحد الأحد قومه بمشروع الرسالة الخالدة قومه بالدعوة إلى الإلوهية إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقم يبني مجدا هاشميا أو ملكا عربيا أو يؤسس دولة من الدول الأرض إنه عليه الصلاة والسلام الآن أتى أتى بأفضل مشروع بعث الله به نبيا من الأنبياء أتى بإخراج الناس من الظلمات إلى النور من عبودية الطاغوت إلى عبودية الواحد الأحد من السجود للصلم للسجود للواحد الأحد جل في علا لا إله الله يا أيها المدثر قم انتهى وقت النوم انتهى وقت الرقاة انتهى وقت الراحة قم قومة عظيمة الآن تقوم والقيام هنا إما أنه يقصد به عند بعض المفسرين القيام من النوم أو من الفراش قم لا تنم لا ترقب الآن قم واصل المسيرة أو أن المقصود قم قومة في الحياة قم قومة كما يقال في المثل لقد قام في الأمر وما قعد يعني اهتم واجتهد لهذا الأمر يقال للرجل الحازم المسر على المبدأ قام قومة, قومة وما قعد وهي دليل على علوب الهمة وعلى أن يطلب من الإنسان إذا قام في أمر أن يقوم قومة صادقة فقومة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعظم قومة في التاريخ لم يقومها أحد من الناس أرجوك لا تذكر تذكرني زعيم ولا تذكرني غني ولا تذكرني فيلسوف ولا عالم ولا فقيه ولا شاعر إن مشاريعهم محدودة أرضية أو لها جزء من الإصلاح المؤقت لكن عليه الصلاة والسلام مشروعه للدنيا والآخرة للعقل والروح والبدن مشروعه للإنسانية قاطبة مشروع يصل إلى من الدنيا إلى جنات النعيم مشروعه صلى الله عليه وسلم لإصلاح الحياة كل الحياة في المعتقد في الآداب في الأخلاق في السلوك في كل شأن مشؤول الحياة فالآن يقوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذه القومة العظيمة التي أمره بها ربه سبحانه وتعالى قم الآن قم لا تنام لأنك نام مخلف ومشرف برسالة النوم لغيرك بين عينيك علالات الهوى فدع النوم لربات الحجل قم قومة فإن المجد لا ينال إلا بقومة صادقة فكيف إذا كانت قومتهم صلى الله عليه وسلم لله إن قيامنا صلى الله عليه وسلم كان لله سبحانه وتعالى لم يقوم عليه الصلاة والسلام لملك الدنيوي ولم يقوم عليه الصلاة والسلام للجمع المال ولم يقوم صلى الله عليه وسلم بمشيخة فلهاية khoaj al-arab ولم يقوم عليه الصلاة والسلام بمشروع العلم منقطع إنما هو قيام لله الواحد الأحد ليحقق عبودية الله في الأرض وليرد الناس من الظلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشد فكان حقا كان صلى عليه عليه وسلم أن يقوم قومه ما سنع الناس بمثلها محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه المجد والتاريخ والشرف مزمن في رداء الوحي جلله نور من الله لا صوف ولا خصف والكفر يويحه غضبان من أسف لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف وما حمته سيوف كلها كذب في حومة الحق والتبيان تنقصف فقام عليه الصلاة والسلام القومة الصادقة التي وقف لها التاريخ وأنصت لها الدهر وذهل منها العالم وتعجل منها كل الناس وهي القومة التي سجلها التاريخ له صلى الله عليه وسلم فصار هو صلى الله عليه وسلم المصلح الأول والإمام الأول في كل شأن من شؤون الحياة فجزاه الله عنا خير ما جزانبيا عن أمته قم فأنذر هذا الخطاب لرحمة الله عليه وسلم قم فأنذر وهنا أريد أن أقف بين يا أيها المدثر ويا أيها المتزمل على أن المتزمل سوف تأتي ما الفرق بينهما قال بعض العلماء إن المتزمل شعار ظاهري لأن الدثار غير الشعار الشعار من اللحاث ما ولا أو من الجسم أما الدثار فهو الخارجي فلما كانت النذارة للخارج وللناس وللغير ناسب أن يقول يا أيها المدثر وأما المتزمل فإنه في الغالب لمن يتزمل بإثيابه الداخلية وبعد يا أيها المتزمل قال قموا الليل إلا قليلا فصارت إبادة خاصة به فلما ذكر النذارة والدعوه للآخرين ناسب أن يذكر الدثار الذي هو خارج اللباس الخارجي هذا يعني السباق قد يكون صحيح أو يخالف الصواب إنما ذكرته لأنه ذكره بعض الفضلاء من أهل العلم فإذا علم هذا فإن الله يقوله له هنا الآن قم فأنذر إن رسول عليه الصلاة والسلام جاء بالنذاره بشارة إن مهمة رسول الله عليه الصلاة والسلام محددة أنه بشير ونذير الرسول عليه الصلاة والسلام مأتى فقط ليجمع مثلا طبائل الجزيرة العربية او العروبة تحت مظلة جاء للبشرية جاء لكل العالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاء للذير والحمر والسود جاء لكل طوائف الأرض عليه الصلاة والسلام جاء لكل القارات ولذلك دخل دينه في كل قارات الأرض وكان دينه عليه الصلاة والسلام صالحا لكل زمان وكل مكان قابل لتغيرات الزمان والمكان والمجتمعات والأعراف والأذواق والأسر والقبائل فهذا ديره يعني أو لذارته للعالمين أجمعين عليه الصلاة والسلام قال قم فأنذر يعني خوف وحذر لأن المسألة تكتب التخويف يعني أتى صلى الله عليه وسلم إلى وسط جاهلي مشرك هل هناك في العالم أعظم من الشرك ذنبا أو أكبر من الشرك جرما أو أفضع من الشرك خطيئة لا يوجد لا يجد أسنع ولا أقبح من الشرك أبدا إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأوه النار وما للظالمين من أنصار فسيد الهدى عليه الصلاة والسلام هنا يقول له ربه قم فأنذر لأن هناك من يحتاج إلى النذارة وهم العرب والعرباء الذين حرفوا عن منهج الله وغيرهم من الأمم فالمثلى تكب يعني المثلى بحاجه إلى نذاره بحاجه الى تخويف بحاجه إلى الى مواجهه وهي مع أهل الباطل قم فانذر يعني خوف الناس قم أعلم فيهم كلمه التوحيد قم ايقظهم من الرق من النوم العميد بل من الموت أو من كلام ليس في حياته له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وبعث السيد الخلق عليه الصلاة والسلام هي الحياة في, في أبحث صورها حياة الجسم حياة العقل حياة الروح حياة الفرد حياة الجماعة قال قم فأنذر فهذه النظارة التي قام بها صلى الله عليه وسلم أنذر, من أنذر الناس أن هناك ربا ينبغى أن يعبدوه وأن, وأن يخاف من عذابه وعقابه أنذر خوفهم من النار لمن يتحرف عن منهج الله خوف الناس إذا انحرفوا بأخذ الله وعقوبات الله فقد أدب الله الأمم الذي انحرفوا عن منهج الله عز وجل قم فأنذر هذا مهمة رسول الله عليه السلام إنما أنت منذر فقام عليه الصلاة والسلام بهذه النذارة على أكمل وجه ولكننا نأخذها يوما يوما وخطوة خطوة وبعد الفاصل نواصل والآن رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقوم بعدما تدثر باللحاف صلى الله عليه وسلم وترطى من الخوف ثم قال له ربه وربك فكبر وربك الذي خلقك ورزقك ورباك بالنعم وتولاك وحفظك فكبر وحده أظم الواحد الأحد أول الطريق قبل أن تدعو عليك بتعظيم الباري وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى اجعل الواحد الأحد أكبر من كل كبير فهو أعظم من كل عظيم جل في علاه عظمه بأنواع التعظيم سواء في أسمائه أو صفاته أو ذاته أو شريعته أو أفعال جل في علاه لا إله إلاه فيكبر الله سبحانه وتعالى فإذا كبرت الله صغر كل شيء يوم يقول مصلي الله أكبر معنى الله أكبر من كل كبير يقولها في أول الصلا يقولها كل مسلم وكل مسلمة الله أكبر وهذا معنا الله أكبر من التجارة التي سركناها الله أكبر من الزار التيغادرناها إلى المجد الله أكبر من السكن الأسكرية الله أكبر من المعمل الله أكبر من المزع الله أكبر من الأولد الله أكبر من الدنيا وما في الأن في الدنيا وما في الدنيا فتكبير الله وتعظيمه شأن المسلم ولذلك أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يكبر ربه ولذلك البعض الفضلاء إذا كبرت الله صغر عند كل شيء وإذا كبرت الله صغر الله أو, أو, أو عظمت الله في عيون الآخرين وإذا عظمت الواحد لأحد حماك ورعاك وكفاك ويستحسن في هذا الباب قول الشاعر فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ولهذا حتى تانت عظيم سبحانه وتعالى في بعض الصور عند الجاهليين لكنهم مشكلة أنهم يشركون يعظمون ثم يشركون وإلا فلنبغة الدبياني مثلا يقول للنعمان منذر حلفتوا فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهبه يقول ما في أكبر من الله تريد يعني أعظم يعني أعظم من الله أو مقصدا أكبر من الله عز وجل لا يكون هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور أن يكبر ربه وهذا الذي حصل في حياة الله عليه فكان الله أعظم شيء في قلب الرسول عليه وسلم كان يعظم ربه ويتقي مولاه ويخافه ويرجوه ولذلك ثغر الله في عين الرسول صلى الله الى سلم الدنيا وما في الدنيا فكان صلى الله عليه objectives ينظر الى أن هذا المال عرض زائل حتى تأرضه جبال الدنيا يقول له مليت الجبال اتريد ان احو لك الجبال مكة والمدينة ذهب الفضد قال لا اشبع ايوما واجوع يوما حتى القى الله كان ينظر الى المال هذا الى أنه عرض زائل كان يعتص الله عليه وسلم يعني عطاق من لا يخشى الفكر لانه كبر الله وهو يعني صلى الله عليه وسلم حق بقول الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم وفي مسند أحمد يقول جابر رضي الله عنه ما قال صلى الله عليه وسلم لا إلا مرة سأله وسلم قال لا وأستغفر الله استغفر الله من كلمة لا فهو صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الدنيا لا تساوي شيء كان يعطي العطاص الله عليه وسلم يعطي ألف ناقة يعطي عليه الصلاة والسلام مئة, مئة بعير في جلسة واحدة لا يبكي شيء بل وزع الغنين يوم فاز في حنين وانتصر في حنين وتفوق في حنين وزعها جميعا حتى للعراب كانوا يطاردون سيد الخرق عليه الصلاة والسلام فكان يقوم الشجر أو, أو ثوبه بالشجر فأخذ صلى الله عليه وسلم ينزع ثوبه أمام الناس خلوا فكوا لردائي دعوا لردائي فوالذي نفسي بده لو أن لجبال الدنيا ذهبا وفضة لأنفقتها ثم لا تجدوني بخيرا ولا جبانا ولا كذابة وهذا السلط لأنه كبر ربه وعظم مولاه فالله أمره في أول الدعوة وفي وسط الدعوة في آخر الدعوة أن يكبر ربه ويعظم مولاه لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قادم على مهمة شابقة لا يعلم أحدا من ذرية آدم منذ أن خلق الله السماوة والأرض إلى أن الله الأرض ومن عليها؟ قام بمثل المشروع هذا مشروع الرسالة الذي التي, التي كلف الله بها سيد الخالب صلى الله عليه وسلم وشرفوا بها بأعبائها وبتبعاتها وبكربها وبخطبها وبأزمتها فكان نامورا أن يعظم ربه ليجد الزاد في هذا التعظيم فأنت فأنت إذا عظمت البارس يهون ما يكون أمامك مثل ما يقول الشاعر إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك في فالمحدث كاذبه قال وثيابك فطهر هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يطهر ثيابه وثيابه عليه الصلاة والسلام إما الثياب الظاهرة المعروفة وهي الأكسية والأرضية التي عليه الصلاة والسلام ومعنى التطهر بها والتهيئ للصلاة وليكون طاهرا فإن من شروط الصلاة طهارة في البقعه وفي يعني الشترة وإما أن يكون عام كما قال بعض المفسرين مذهبك ودينك ومنهجك فطهروا من الشرك والآثام وكلا المعنين صحيح فأنت وأنت في الطريق وفي أول الطريق عليك أن تطهر إذا تتعبد ربك في الصلاة طهر ثيابك وطهر نفسك وطهر قلبك طهر قلبك من الشرك من كل شبهة تخالف الدليل ومن كل شهوة تخالف الشريعة ومن كل يعني بدعة ومن كل ضلالة ومن كل حقد وحسد وغش وغل فهنا قال وثيابك فطهر لأنك لأن الداعية ينبغي أن يبدأ هو قبل أن يبدأ بخطاب الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إن على الداعية يتفقد نفسه قبل أن يعرر برعاته على الآخرين يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا ابدأ بنفسك فلا عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهنا يؤمر عليه الصلاة والسلام وكل تابع للرسول الله عليه وسلم من العلماء والدعاة والأخيار والأبرار أن يبدأوا بأنفسهم فيطحروا نفوسهم وقلوبهم ليكونوا صادقين في في فيما يدعون إليه ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى عن نلحق الفعل بالعمل ولا يخالف فعلنا عملنا وهذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام قال وثيابك فطحر والرجز فهجر هذا في أول الدعوة وهو أول رسالة والرجز قال المفسرون إنه الشرك وقالوا كل إثم يخالف التقوى والحقيقة من المعنى أهم في القرآن الرجز والرجز الرجز هو الإثم والآثام ومنها الشرك والرجز الحذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أعدائه والمقصود هنا هو الرجزة فاهجر أي اهجر كل عمل يخالف شريعة الله ومنها الأصنام والأوثان والشرك قاطع كل طريق يوصلك إلى غضب الله وإلى مخالفة أمر الله وإلى عذاب الله فإنه من لوازن هذا الدين المفاصلة أن تفاصل يعني أن تفاصل كل ما خالف الرسالة أن تفاصل كل ما خالف أمر الله سبحانه وتعالى وشريعة الله عز وجل لتكون أنت ممتثرا لأمره سبحانه وتعالى وهذا يسمى عند بعض العلماء من هذا الحديث هو التخلي قبل التحلي أن تتخلى من كل معصية أن تتخلى من كل رذيلة ثم تتحلى بكل فضيلة ولهذا يؤثر أن يحيى بن معاذ الرازي الواعظ الشهير وإذا قلت الشهير فهو من وعاظ الدنيا الفرائد في العالم هذا يحيى إبن المؤاد الرازي هذا كان إذا وعظ يعني توجل القلوب ويحصل في الجمع إغماء وبكاء شديد ويتوب على يديه جموع وقد ذكر الذهب ومن كثير وغير أخبار له عظيمة من الصدق والكلمات المسطرة والتوقعات الخاصة والنذارة الصائقة التي تصل إلى القلوب مباشرة كان يقول على المنبر وغير تقيجا يأمر الناس بالتقى طبيب يداو الناس وهو عليم فهنا يقول والرجل فهجر ولا تمن تستكثر يقول لا تمن بعطيتك على من أعطيته حتى تستكثر بها على الناس وترى أن لك فضلا عليهم فأنت إذا فعلت ذلك معناك أنك تسترد الجميل الذي أهديته للناس ليس الكريم إذا أعطى بمن ماني والمن ليس من شهم الصالحين وليس من هدي الأبرار لأنه المنّة لله وحدة سبحانه لأنه المتفضل والمنّال منقوت فالله جنهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنّ بأي هبة يهبها لاحد أو عطية أو فضل أو احسان وهذا المطلوب من كل مسلم فألت أنت جميلا أسدئت معروفا الله يكافئك عليه الله يتيبك عليه كما يقول حطيئة من يفعل الخير لا يدن جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس فإذا ما رد الناس عليك جميلة فالله سبحانه وتعالى سوف يمنحك الثواب ويدخل لك الأجر العظيم افعلك جميل أنت لأنه جميل ولأنه حسن ولأن الله يحبه ولأن الله سوف يثيبك عليه لا تنتظر من أحد كلمة شكر إن الذين ينتظرون يعني برقيات الثناء وقصائد المديح على أعمالهم إن هؤلاء مبخوصون حظهم من الأجر عند الله وسوف يعودون بالحسرة لأن غالب الناس ليسوا أوفياء غالب الناس ليهم لؤم غالب الناس, الناس يحفظون الجميل كما يقول الطيب ومنك بالحر الذي يحفظ اليدا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد ثم يقول ومنك بالحر الذي يحفظ اليدا قليل من الناس الذي يحفظ فمن يذهب حتى يعني يسترد جميله من الناس سواء من ثناء أو عطية أو موقف سوف يكون دائما مكبوتا ونادما وقلقا أما الذي يتعامل مع الناس على أنهم عباد الله وعلى أنه يريد الأجر فيهم والثواب من الله سبحانه وتعالى وما لي أحد عنده من نعمة تجزى إلا بثغى وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى ليس لأحد لي جميل عنده حتى يكافيه إنما يريد الثواب من الله ويريد الأدب من عند الواحد الأحد فهنا قال ولا تمن تستكثر في أول رسالة دخل فيها الآن يعني أدب الرسالة دخل فيها التعظيم والتوحيد دخل فيها الهدي في الطهارة واستكبال الصلاة وطهارة الضمير وطهارة القلب وطهارة البدن وطهارة النفس دخل فيها هجر المعاصي والمخالفات ومن أعظمها الشرك ثم أتى في ذلك الأدب العام مع الناس أنك لا تمنع لهم بالعطية بل كن متفضلا أنت سمحا جوادا وسوف يكافئك الله سبحانه وتعالى على الإحسان إن إحسانك الذي تفعله البسمة يا أخي يعني حتى قطرة الماء كسرة الخبز الموقف يعني ولو كان سهلا ميسرا حتى دلالة الحائر الإشارة إلى التائه كلها محفوظة في سجل الخلود والثلاء الحسن لك عند الواحد الأحد فلا تزردمت الأجور من الناس أطلب الأجر من عند الغني الواحد الماجد جل في علاه ولربك فاصبر هذا الكلام لهم صلى الله عليه وسلم ولواحد الأحد من أجل الواحد الأحد وفي سبيل الواحد الأحد فاصبر إن الطريق طويل وإنه شاق وإنك يا محمد سوف تواجه صعوبات وعقبات وسوف يعني تتحداك الدنيا كل الدنيا وسوف هذا الذي حصل سوف يقف في طريق صلى الله عليه وسلم المشركون اليهود النصارى القرابه أهل الجفا الحساس المغرضون المناوئون يقفون وتكف الدنيا بزخرفها وزينتها أو تكف بمصائبها من فقر ومن هزيمة ومن شماتة ولربك فاصبر إن زادت في الطريق أن تصبر وإن الطاقة التي تحمل أن تصبر إذا صبرت فسوف تنال النصر بإذن الواحد لحد كما قال صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر فأمره ربه أن يصبر ولذلك صبر بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم صبر والله صبر على تكذيب الأعداء صبر على استهزائهم صبر على سخريتهم صبر, صبر على صلفهم صبر على عتو الباطل صبر على مجابهة المشركين قال ساحر شاعر مفتر كاذب صانه الله فصبر عليه الصلاة والسلام صبر على مكايد اليهود وعلى تربص اليهود تخطيط اليهود مؤامرات اليهود صبر عليه الصلاه والسلام على تكذيب النصارى صبر على حبكات المنافقين وعلى غدرات وفجرات المنافقين صبر عليه الصلاه والسلام على الفقر حتى ربط حجرين على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم صبر على موت الولد وموت البنات صبر صلى الله عليه وسلم على تعرض الجناب الشريف في شخصية عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق صبر عليه الصلاة والسلام على الغلبة وعلى الجراح في بعض الغزوات صبر عليه الصلاة والسلام على إقبال الدنيا أقبلت الدنيا وأقبل النصر وأقبلت الفتوح وأقبلت الخزائن وأقبلت القناة المقنطرة فلم تتق نفسه صلى الله عليه وسلم إلى درهم واحد وإلى بعير واحد وإلى شاة واحدة وإلى ثوب واحد تركها جميعا للأمة تنتفلها الأمة وتوزيها الأمة وتكتسمها الأمة وما صلى الله عليه وسلم لم يترك درهما ولا دينارا ولم يترك عقارا كل ما تركه إنما هو يقول لا نورف ما تركناه صدقة حتى ميراث صلى الله عليه وسلم ليس له, له ميراث الحكم الشرعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث عليه الصلاة والسلام لا يورث يقول نحن مع السلام لا نورث ما تركناه صدقة يصدق به الله هذا الإمام صلى الله عليه وسلم وفقنا الله لاتباع سنته وسيرته ويتصل الخطام مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بيوم البعث والنشور وهي القضية القبرى التي أنكرها كفا قريش ورفضوها وما بها إنهم وقفوا أمام قضيتين بالرفض والإصرار والمعاندة والتكذيب وعدم الموافقة تماما وقفوا أمام التوحيد الوحدانية لله عز وجل أبو هذه المسألة وقالوا لا بعث ولا نشور لا يوم آخر فهنا لما ذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو التعظيم والتكبير والأنهية أتى إلى القضية الثانية الهامة قال فإذا نقر في الناقور إذا نفخ في الصور لقيام البعث والنشور هذا قرن عظيم يحمله ملك عظيم اسمه إسرافيل يقول قد التقم القرن أخبرنا صلى الله عليه وسلم الآن, الآن نبحك ونمرح وننهو ونسهو ونلغو وقد التقم القرن وصور عظيم ينتظر قد أسغى أساخى برأسه أمال رأسه ينتظر الأمر من الواحد لأحد ينتظر أن يصدر له إشارة أن ينفخ فإذا نفخ في الصور فيمتبعث ما في القبور ويمحصل ما في الصدور وتقوم القيامة وتقع طامة الكبرى والقارعة والحاقة والزلزلة والغاشية ويمتهى التاريخ ويتغير وجه العالم وتكور الشمس وتكبر النجوم فلا إله إلا الله من يوم أعظمه وما أصعبه لا تظن أخي المسلم أنه سوف أنك سوف ترى مشهدا أفضل ولا أكبر ولا أهول ولا أخوف من يوم القيامة لا تظن أنه سمع في التاريخ أو أنه سوف ينقل أو يخبر بأشد فضاعة من هذا اليوم شيب الرؤوس الملدان فيه شيبة إذا زلزلت الأرض زلزالها يا أيها الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فوق الوصف فوق الخيال فوق ما يخطر بالبال فهل من مستعد من هو المستعد الموحد المؤمن من الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وقال سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يفزعون ولا يخافون عندهم أمان عندهم منشور من الوحد الأحد عندهم بطاقة نجاه يلا إله لله محمد رسول الله يعملون بمقتضاها من الصلاة, من الصلاة لا يخافون يوم يخاف الناس لا يفزعون يوم الناس أنا أحيي الخليفة الراشد عمر بن عبد العيز مجدد القرن الأول رضي الله عنه و الله يمزل عليه في قبر شعابي بالرضوان الله يغفر له الله يجمع نبيه في الفدوس على مجدد أمر الأمة عمر بن عبد العيز الخليفة الأموي الراشد العالم العابد قيل له لماذا ما تأخذ حراسة كان يحكم الدولة الإسلامية يعني حرس لم يذهب وسط الليل وسلي في جامعة بليومية قال من من أخاف من أهل الأرض أو أهل السماء قالوا لن أخاف عليك يعني من, من الأرض من الشعب من الرعية قال لا يقضى امر في الأرض إلا تقضي في السماء إن كنت أخاف غير الله فلا الله خوفي يوم فجأة أكبر قلنا لن أخاف من الواحد لأحد من اللقاء الواحد لأحد فهنا الله عز وجل يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم وهذا, وهذا ذكرى لكل مؤمن إن هذا القرآن للجميع اتباع من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أتى به والذي حمله صلى الله عليه وسلم والذي بلغه وامتهاء إلى آخر مسلم من في الأرض وآخر مسلم من في التاريخ وآخر مسلم من في الزمان والمكان هذا الكتاب هذا المعجزة الخالدة هذا المذكرة هذا الكتاب المقدس هذا الوحي هذا الذكر الحكيم من عند الواحد لحد هو خطاب للجميع لا يستثنى منه أحد لا ملك ولا زعيم ولا أمير ولا وزير ولا تاجر ولا عالم ولا أي إنسان كلهم يدخلون تحت هذا الخطاب قال فإذا نقر في النقور يقول تذكر يوم ينفخ في الصور فإذا نفخ إسرافين في الصور فما يحصل فذلك يومئذ يوم العسير والله إنه شديد وصعب وإنه غاية في المشقة وإنه مذهل وإنه مذهش وإنه خطير كل خطورة وإنه ينبغي أن يحسبه الحساب حساب وينبغي الإنسان أن يعيشه لحظة لحظة قال فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير والله يوم شديد والله يوم ليس بالسهل ولم يخطر أبدا في تاريخ الإنسانية أو في التاريخ الزمان أنه حصل يوم مثل هذا اليوم وإذلك كتب مطالف من عبد الله بن الشخير إذا أمر بن عزيز ينطول الخلافة قال إنصحني فكتب له قال اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة يعني من الليلة سوف نمسي هذه الليلة وبكرة الصباح سوف تقوم القيامة تذكروا بالله عليكم تذكرنا انه معروف عندنا انه غدا يعني سوف ينتهي العالم وتشقق السماء وتقع الكواكب وتفور الشمس وتزلزل الارض ونخرج من القبور ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتدني الشمس من الرؤوس ويشتد الكرب ويعظم الخطب وتعرض النار وتعرض الجنة ويمد الصراط وستار الصحف يوم يدون لا تخفى منكم خافية تذكروا عنا سوف نخرج و... و... وسوف نحاسب وكل إنسان يا أخوة ترى معه سجل وبشركم كل إنسان ترى في دفتر محفوظ له كتاب هناك ديوان الحسنات والسيئات كل ما فعل سوف ترى أمامك لا يقول ابتعدت ولا تقول إن يمكن طال الزمان أو سوف أضع في الزحام إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا, عبدا بالحسنات بالسيئات بكل تصرف فمن يعمل مفتال برة خيرا يرى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْكَعْ لَذَرَّةِ شَرًّا يَرَفْ قال فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِنْ يَوْمٌ عُسِيرٌ وهذا شهادة من عند الواحد لحد جل في علاه لا إله إلا يقول أن هذا اليوم الله عسير وشديد إذا كان الله سبحانه وتعالى الذي يخبر عن هذا اليوم فحق لنا واجب علينا أن نخاف هذا اليوم وأن نستأدر هذا اليوم بما استطعنا من تجديد توبة من السلاح من استغفار من عمل خير من استقالة الله عز وجل في العثرات والذنوب والخطئات والسيئات قال على من العسير هذا اليوم يكون عسيرا على من قال على الكافرين غير ويسير على من حرف عن ملهج الله على من خالف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم على من رفض لا اله الا الله على من صد عن سبيل الله عز وجل على من أبى أبى أن يدخل جنة يعني مثل في الحديث كلكم يدخل جنة إلا من أبى قال من يأبى يا رسول الله قال من أطعاني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى يعني لا يدخل لجنة بعض الناس يرفض يرفض أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالقرآن فهذا اليوم قال عن الكافرين غير يسير والله المشديد على الكافرين وإنه طويل وأطول من خمسين ألف سنة وعلى المؤمن سهل يسير كأما صلاة في الدنيا يسهره الله ويوسره ويؤمن خوفهم يوم بالمناسبة حجة الإسلام الغزالي صاحب الحياء يقول في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله يجمع الرسل سبحانه وتعالى وملك يابر سطاب فيقول ماذا أجبتم كيف ماذا قال لكم أقوامكم كيف أجابوكم قالوا ما ندري يا ربنا من عندها يعني ذهله الانبياء على مسارات السرب الله ارسلهم برساله الله كلفهم بشريعه قال ماذا والله يعلم سبحانه ماذا قال لكم اقوامكم فلما راوا الزمان قد والمكان وشهدوا الهوان ذهلوا قالوا ما ندري والله ما ندري يا ربنا ما ندري ماذا قالنا لنا اقوامنا وما ندري ماذا اجابونا لا علم لنا انك انت العالم الغيب فيقول يقول الغزالي هذا يكفي هذا الاندهاش نذارة للناس إذا كان الأنبياء عليهم السلام وهم عقل الناس وأشد الناس فطرة وحضورا ذهنيا يقولون لا نعلم ونسوا واندهنوا واندهسوا فكيف بالبقية يقول, يقول الشاعر في يوم القيامة يقول هذا بلا هول يشيب هذا بلا ذنب يشيب لهوله كيف الذي مرت عليه دهوره مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إن قيل الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي ومالك نور فهنا يقول على الكافرين غير يسير والله ليس بيسير بل هو صعب شديد مرهق ثم ينتكر الخطاب الآن إلى رجل واجه الرسالة والدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام الآن خطاب لرجل يكف في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام يكف منحرفا عن منهج الله ولا يكفي ان يكفر بل يصد عن منهج الله هذا الرجل اسمه الوليد بن المغيرة والقرآن في الغالب لا يسمي هذه الأسماء لأنه سوف تذهب بي مع الزمان سوف تذهب مع التاريخ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن هذا القرآن أتى لكل زمان وكل مكان وكل جنس وكل صنف وكل طائفة وكل لون وكل عشيرة وكل قبيلة فهو يستمر معك إلى الزمان إنه كتابه الخالق إنه رسالة باقية ويوارك لم يحتفل بهذه الأسماء التي يعني سحقت مع الخراظة التي انتهت وسقطت من, من عين الله عز وجل وسقطت من التاريخ أصري ولم تسجل رجل في مكة عايش اسمه الوليد المغيرة ذهب إلى الهاوية ذهد إلى حيث ألقت رحل أم قشعمي ذهد إلى المسيان فهنا يأتي له الخطاب هذا الوليد المغيرة طبعا من زعمائهم هو ابو خالد ابن الوليد يقول كان عنده عشر وقل أربعة عشر ابن يجعل ان كان عشر خمسة على اليمين وخمسة على السرد دخل المشاهد صاحب فخر وعنده مال وجاه وغنى ومن ابنائه سئف الله المسلول الذي أصل في مباد خالد ابن الوليد سئف الله المسلول ابو سليمان ابوه هذا الوليد المغيرة من سادات مكة كان صاحب مال وصاحب سلطة صاحب جاه ولكن انحرف المخذول عن من هجر صد عن الرسالة حارب الرسول عليه وسلم الله لم يوفقه للإيمان فهذا الرجل ذهب إلى كفار قراش قال ماذا تريدون من محمد أنا سوف أذهب إليه فقال أبا المغير اسمه أبا المغير إن إنه قد سبع لهاتنا وشتم انا فنريد أن تخيره بما شئت فذهب إليه وقال ما سمعنا برجل أدخل على العرب ما أدخلت على قومك إلا أدخل الفضل وأدخل الشرف وأدخل المجد وأدخل النور وأدخل الرفعة والبركة ثم ذكر له عروضا جاء بها عند رسول الله عليه يزوجه زوجة الحسماء أو يعطيه مال حتى يكون أغنى رجل في مكة أو يملكه على المكة يمتحنه فرسول الله وسلم في مهور وقال قولته المشهورة والذي نفسي بديه لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري شوفوا القسم العظيم والذي نفسي بيدي يعني لو نزلتم الشمس من السماء وقلتم خذ الشمس في اليمين وضعتوا القمر في اليسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه ولكن اسمع يا بالمغير قبل ما تبقون من المجلس قد سمعك درس خلك تأخذ جزء من محاضرة ملاحظة اسمع بعض الكلام ليس بكلامة أنتو كلام الشعراء وكلام الأفاقين والكذبة والخرافين الذي عندك ليس بنفس السحرة وليس بكتابة العرافين والكهنة اسمع اسمع الآن اسمع الآن إلى هذا الكلام لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لنرأيته خاشعا متصدعا من, من خشية الله ولو ان قرآنه سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلنا به الموسى والمعنى لكان هذا القرآن اسمع يا بالمغيرة قل انتظر انا لن ند علي عليك الان من عندي بشيء الرسول الله عليه وسلم لم يركي ما يلقى في يدخل معه في جدل عقيم وفي حوار وفي اسئلة ومناقشات الرسول الله عليه وسلم ما يلقي من حاضراته ولا, ولا يلقي فكرا مجردا على الصلاة والسلام الرسول الله عليه وسلم ما يبعث بمذكرات ثقافية يبعث بكت لم يأتي بديوان شعر صلى الله عليه ولا يأتي بكتاب فلسفي ولم يأتي صلى الله عليه وسلم برواية أتى صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما علم له الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين رسول الله عليه وسلم بعش برسالة خالدة بعش بحق بعش بقرآن يتلى من عند الله بعش بكلام الله بعش بحق فاصل بعش بذرقان بنير قاطع ساطع فهنا قال اسمع يا ابن المغير ولقبل ما تغادر ما كانوا نسمعك بعض الكلام فسمع تلا عليه الصلاة والسلام بصوته الجميل صوته الموحي صوته الأخخاذ صوته المؤثر الآسر وسمع الكلام وهو رجل عربي فصيح يفهم البيان يفهم مدلول الكلام يفهم آثار الحرك يعني الجذاب المشرك ف سمعوا سورة فصلت على صلى الله عليه وسلم حتى بلع قولي سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقال أنذرتكم صايقة مثل صايقة عادي وثموت قام على ركبته من الخوف ويضع يده على فمر رسول الله عليه وسلم قال أسألك بالله بالرحم سلك بالله بالرحم أسألك بالله بالرحم حينها وقف صلى الله عليه وسلم وسوف نواصل هذه القصة إن شاء الله لكن أسأل الله عز وجل أن يفتن اتباعي شملة هذا الإمام المعظوم الذي أتانا الذي أتنى بالنور وبالفجر الجديد عليه الصلاة والسلام أسأل الله نجمع نبيه في الفردوس الأعلى نصافحه نسلم عليه جزاه الله عنا خيرا ما جزان البيان عن أمته وصل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من هجه لوم الدين وإلى لقاء آه لو زرت بيت الله آه أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ بؤادي تجد أطرافه مزعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد هتغلي اولادي لاكل مكه اشعاقي مجنحت درابنا حاضر الاقوام درابنا حاضر الاقوام والباديه